غفرانك اللهم يا رباه يا سامي عن دعاء من دعاه عبدك قد باء بما جناه فاغفر له ما كسبت يداه بحق لا إله إلا الله عبدك للذنب العظيم مقترف عبدك للوزر الثقيل محترف عبدك عبد السوء رب معترف حقق له التوبة من هواه بحقق لا إله إلا الله عبدك يا الله عبد الآبق إلى الخطايا عجل مسابق للصالحات كلها مفارق فخذ بيمنه إلى هداه بحق لا إله إلا الله أتيت في خلافك العظائما لا أرعوي عن كسب الجرائم فالآن قد قرعت سني نادما أطلب رضوانك لا سواه بحق لا إله إلا الله ما غرني بربي الكريم ما ساقني للمأثم العظيم غير الهوى وجهلي الوخيم فاعصمني اللهم من بلواه بحق لا إله إلا الله آتي الخطايا كلها تعمدا أسعى إليها نشيطا مجتهدا وأنت بالمرصاد تحصل عددا أستغفر الله لما أحصاه بحق لا إله إلا الله أستغفر الله لذنب مطلق فعلا وتركا نية ومنطقا أستغفر الله لذنب سابق نسيته وأنت لا تنساه بحق لا إله إلا الله